أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين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 مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الزِّلَع عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ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 للَق إِمَا سُكرِرَ أَبَصَارُ نَبَ النَّحْنُ قَومُم مسححرُون وَلَقالَ جَعَنَّ فيِي السَّمَ إِبر جَ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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّنظُورٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ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 ve arsalnır yağla waqıh مِنَ min al-ṣamāʾ mā an fəsqīnā kumu لا نحن نحيي ونموت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ من نار وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إن خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَاءً يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَّعْنَةَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إلَى يَوْمِ يُبْعَثُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال رب بما اويتني لا وزينا لهم في الارض ولا اغويנם اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 إن المتقين في جنات وعيون تدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آلالون اللط، إن لم نجهو بمأج معيد، إلا مرأته قدرنا، إنها لمن الغابرين، فلما جاء آل لوطن المرسلون.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 من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقطوع نصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ نَّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ نُصْبِحِينَ فَمَا أُونَعًا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَلَ قدَ آتَنَا كَسَبًَا مِنَمَثَنِي وَالقُرآنَ العظم لَا تَمُّن ن عينَيكَ إلَ مَمَتَعنَ بِ أأَزوَ جَ مِنهُم وَلَا تَحزًا عَلَيْهِم وَخْف جَاحَكَ وَقُلْ إِنِّي أَنَى النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِّينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ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 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ